ب س م الله الرحمن الرحيم عم ي ت س ل و ن ع ن ا ل ن ب ا ل ع ظ ي م ا ل ذ ي هم فيه م خ ت للعلوم ف و ن ك ا س ي م ن ث ك ل ا س ي ع ل م و ن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 إن ي و م ا ل ف ص ل ك ا ن م ي ق ا ا يوم ي ف ل ل ا ل ص و ر فتأتون ف أ و ا ج ا وفتحت ا ل س م ا ء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 وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا كذابا وكل شيء, أحصينا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا إن للمتقين موسوعه ف ا ا ز حدائق أ ع ن ا ب ك و ا ب النابلسي للعلوم الاسلاميه غ و كذابا جزاء ربك عطاء ع ط ا ء ل س ا ب ا رب ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا ا ل ر ح م ن ل ا ي م ي ه م ي و م س و ح و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا ل ا ي ت ك ل م و ن إ ل ا م ن أذن له ا ل ر ح م ن إ ل ا من أذن ل ه ا ل ر ح م ن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه مابا إ ن ا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد قدمت ي د ا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا